Kun فَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَقَدْ جَاءَ حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعون وَشَعَّنَ أَظْلَامُهُمْ يَخُورُونَ مِنَّا أَجِذَا ثِكَ أَمَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرُ إِنْ يقول الكافرون هذا يوم الناس كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا وبدنا وقالوا فدعى ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أذواب السماء وفجرنا الْأَرْضَ عيونا فالتقى الماء ولا أمر قد Eh! <trippi> دبت عادو فكيف كان غذبي ونظر؟ إن فكيف كان كذبت مود بن نذر، فقالوا أبشرا. un تَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبَهُمْ ونبئهم أن المال قسمة بينهم كل شر بمحتضر كذبت قوم لطيا بالنظر جايناه بسحر يعمةً من وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطُشَتَنَا فَتَمَارَوُوا بِالنُّذُرُ وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا فَبَأْضَ ضُبْكَرَتَنَا غَبٌ مُسْتَقِرٌ فَذُقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لَئِنْ تكرِفَهُ الَّذِينَ مُذَكِّرُونَ وَلَقَالَ بِجَاءَ أَلَىٰ فِي الْعَوْنَ النُّذُرَ love سيهزم الجمع ويولون الذبه In. Mm -hmm. سَأَطَرْ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ <وما> وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي دَارٍ آمِنَةٍ نُمْرُ إِذَا مَضَى أَصِيبَ